إلتي تواصي فالسعادة حينما سرتي بدرب النور والإيمان وقصدتنا جل الكريم مسيره فمضيت في عزم وفي إيقاني إلتي تواصي فالسعادة حينما سرتي بدرب والإيمان وقصدتنا جل الكريم مسيره فمضيت في عزم وفي إيقاني هدف رسمته بكل محمة حتى تفوزي بالمكان الهاني بلغت فحلقت فوق العباد إلى لضر الرحمن تتنعم نبروضة من جنة الآيات إذ تشري إلى الآذان وتظل حتى تستقر بقلبك نورا على نور من جل الكريم مسيروه فمضيت في عزم وفي إيقان هدف رسمتيه بكل محبة حتى تفوزي بالمكان الهاني ترد لنا الآية في يسمعنا وفعادك يف القتم للفوز العظيم برحمه تسري لك من خالق مناني طبَّات واصف السعادة إننا ندعو لك بالحب وتحني يا رب بارك بالكتاب مسيرها واختم لها يا رب بالرضواني، وانتي حينما ترتدي درب اللور والإيمان، وتصدنا جل الكريم مسيره، فمضيت في عزم ودين. تتواصل في السعادة حينما سيرت بي درب النور والهيمان اتي وتصدتنا جلل الكريم مسير فمضيت في عن من وفي اقاني هدفا رسمتيه بكل محبه حتى تفوزي